الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى العالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين طبعا مع الدرس الرابع من دروس باب الجهاد من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق لنذهب للإنان ذلك نستكمل كلامنا إن شاء الله تعالى وصلنا إلى الكلام عن الأمور الواجبة في الجهاد بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأمور المحرمة والأمور الجائزة وهذا الدرس نتناول فيه بعض الأمور الواجبة في الجهاد وعظة الأحكار المتعلقة بالأنام قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر مسألة من مساء الجائزات وهي الانتقال من سبب موت إلى سبب آخر عطف عليها هذه المسألة بقوله ووجب إن رجى حياة أو طولها كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فلاء أو جزية أو استرقاق ثم ذكر الاسترقاق فقال ولا يمنعه حمل بمسلم حمل بمسلم ووقع ان حملت ديني بكفر والوفاء بما فتح لنا ديني بعضهم وبامان الامام مطلقا كالمبارئ مع قرنيه وان اعين باذنه وقتل معه وان اعين باذنه وقتل معه ولمن خرج في جماعه لمثلها اذا فرغ من قرنيه اعانته واجبروا على حكم من نزلوا على حكمي وإن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظرا إناما كتأمين غيره إقليما وإلا فهل يدوز وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خالجا على الإنام لا ذنيا خائفا منهم تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفسر تقدم في نسائل الجائزات أن الإنسان إذا حبث في قتل أو في صورة من صور القتل كحرق سفينة مثلا جاز له أن ينتقل إلى سبب قتل آخر أو سبب موت آخر كان يلقي بنفسه في البحر غرقا فيموت غرقا وهنا ذكر المصنف أن العدو لو غلب شخصا من أشخاص المسلمين واتجى هذا الشخص بالهروب. بول حياتي أو ارتجى أن يحيى حياة مستقرة وجب عليه حينئذ الهروب منهم إلى الجهة التي يرتدي فيها ذلك حتى ولو صالت حياته بهذه الجهة مع احتنال موته بشكل أشد وأصعب لماذا؟ قالوا لأن ذهابه إلى جهة يموت فيها بشكل أشد أو أسرع أفضل من موته المعدل هذا وإن كان العمر لا يتعدى. ولكن يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه بقدر ما يستطيع فينتقل حينئذ من الموت المحقق المعدد إلى مكان آخر ولو كان سيموت في هذا المكان بسبب أشد من الواجبات أيضا أنه الإنام أن الإنام المسلمين واجب علي أن ينظر في أمر أثر المشركين وأثر المشركين إخوانا أفضل الله إما أن يكونوا رجالا ممن حضر القتال أو اشترك فيه، أو يكون نساء وأطفال، ونحو ذلك من الأصناف التي لا يجوز قتلها على نحو ما تقدم. الإمام ينظر في أسر المسلمين الرجال، ويشكذ فيهم بالنظر في خمسة أمور: إما أن يقتل، أو يمن عليهم بالعفو، أو يستديهم، أو يفرض عليهم الجزية، أو يسرقهم. والأمر كله راجع إلى اجتهاد الإناء فلو أن الاجتهاد أداه إلى قتلهم وجب أن يقتلهم ويحتسب ذلك من رأس الغليمة بناء على القول لملكها بالأخذ ولو أدى الرأي أو لو أدى النظر إلى أن يستقيهم تعين عليهم استفقائهم ولو أداه الرأي إلى المن عليهم يعني العفو عنهم بدون مقابل عفو عنهم وخلص بلعب وحسب ذلك من الخبز ولو أداه الاجتهاد إلى أن يفتديهم بأسرى المسلمين أو يفتديهم بمال يدفعونه من قبلهم أو من قبل أهلهم فعل ذلك أيضا ويحسب هذا كذلك من الخبز ولو أداه الاجتهاد إلى ضرب الززية عليهم ضربها عليهم ولو أداه الاجتهاد إلى استرقاقهم استرقهم ويعتبر في نائل أمر قد رجع إلى الغنيمة أما بالنسبة للنشاء والذرية فليس له إلا أن يسترقهم أو يفاديهم بالنفوس دون الله وهذه الأمور التي يجتهد فيها الإمام وقعت كلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل قلسائه الراشدين بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحايف يوم بدل صدرة رأى أن يقتلوا, أن يقتلوا فقتلهم وفاد بقية أسرابه ومن على ثمانة ابن أثالي الحنفي وهو أسير في يده بدون أن يأخذ منه قاضي وأخذ من سلبة ابن الأقوع جارية سفتدا بها أناسا من المسلمين ومن على سدي هواز ونزل عليه قوم من آل مكة فأخذهم ومن عليهم بالعفو فقول ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم حسبما رأى أن هذا النقام أو أن هذا التصرف يتناسب مع هذا الشر، ولذلك لما نزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أثر حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم حملها المفسرون على محامل وتفسيرات عديده حتى إن الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه هو من شيوخ مفسر مالكية وممن لهم باع طويل في تفسير آيات الاحكام يذكر خنسة أقوال للعلماء على كون هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة إلا أنه رجح واختار أن هذه الآية ليست منسوخة بل هي محكمة وأن إنام المسلمين مخير في كل حال فلينظر في أمر الأسرع بما يشاء مما تقدم ذكر من الخمسة أمور مسألة الاسترقاق المصنف عطف عليها مسألة أو ربط بينها وبين مسألة حمل الأم بجنين مسلم. هل يمنع هذا الحمل أن تسترقق الأم أو يسترقق الجنين يعني لو أن مسلم تزوج امرأة نذار حرب ثم سبيت وهي حامل، أو أسلم زوجها قبل السبي ثم سبيت وهي حامل منه قبل إسلامه أو بعده، هل هذا الحمل يمنعها من أن تسترقق؟ قال العلماء لا يمنعها ذلك الحمل من الاسترقاق لماذا؟ قالوا لأن المولود تابع لأباه في الدين والنسب ففي النهاية المولود هنا مسلم أو الجنين هنا الذي سيولد بعد ذلك مسلم أما هي فيقع عليها الاسترقاق في كل الأحوال المتقدم ذكرها لك لكن بالنسبة للحمل لا يجوز استرقاقه إلا في حالة واحدة وهي ماذا؟ وهي ما لو حملت به في حاله في حاله كون أبيه كافرا، ولهذا قال المصنف رحمه الله وعقى يعني أي الحمل إن حملت به بكفر من الواجبات في الجهاد إخواننا الطلاب الوفاء بالشروط ونحن عندنا مبدأ في الشريعة الإسلامية بأن المسلمون عند شروطين وأن الوفاء بالشروط من أوجب الواجبات لا فيما في إذا لم يكن الشرط ممن يحل حراما أو يحرمه حالا وعندنا هنا عدة مسائل تتعلق للشروط من هذه المسائل نسألة أمان الإيمان لشخص مطلقا يعني الأمان المطلق من الإيمان صورة هذه المسألة مثلا أو صورة هذا الشكل من أشكال الأمان أن يؤمن الإنسان الإيمان خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين أو أمير الجيش يأم شخصا من القصار بالإطلاق، يقول له اذهب فأنت آن مثلا أو فلان هذا في أمان. هذا الألم مطلق من الإيمان. يستوجب على يستوجب على جميع المسلمين أن يوفوا بذلك في أي بلد حلاو أو نزل به فلا يستريح أي شخص من المسلمين مال هذا مال هذا الرجل أو دمه أو عرضه. بغض النظر عن وقوع الأمان قبل الفتر أو وقوعه بعده وبغض النظر عن كون هذا الرجل مراجع لبلده أو لم يرجع إلى بلده لأن الأمان من الإمان بهذا الشكل أمان مطلق لا يقيد بزمن ولا يقيد بمكان ولا يقيد بحارة من الأعوال للنسائل الوفاء بالشروط أيضا لو أن بعض الأعداء اشترطوا علينا أن نؤمنهم على النفس أو المال أو الولد أو نؤمنهم ونؤمن شخص آخر يحددونه معهم مقابل فتحين لباب الحسم أو باب القلعة لنا يعني مقابل معاونتهم للمسلمين في فتح باب الحسم أو الاستيلاء على القلعة أو البلد وفعل ذلك سئلا فإنه يجب علينا أن نفي له بشرطه فنؤمنه فنوفي له أمناه وعلى نفسه وعلى ماله وعلى ولدي وعلى الشخص الذي طلب أن نؤمنه معه حتى ولو كان هذا الشخص هو رأس المشركين او هو قائد القصم او هو كبير القرية او زعيمها او نحو زعبي وان كان بعض فقهاء المذهب قد قالوا ان هذا لا يكون الا في حق شخص بالغ عاقل يعني يصلح ان يكون هذا مثلا من صبي او من امرأة او من معتوه يعني لا بد ان يكون الشخص الذي يفعل ذلك ويقوم بمبادرتنا بهذا الشرط يكون انسان عاقل بالغ ممن يعد عليه القول والفعل. ولماذا نفي له بشرطنا؟ نفي له بشرطنا لأن مبدأنا في الشريعة الإسلامية أن الوسائل الشرطى واجب. المسائل الوسائل أيضاً بالشروط ما يحدث في المبارزة ما يحدث في المبارزة بين مسلم وآخر من جيش الكفار اتفقوا على المبارزة يجب على المسلم أن يفي بكل الشروط التي اتفق عليها. يعني نوعية المقتتال. سيتقاتل على خيل أو على إبل أو يتقاتل راجلين على الأرض أو يتقاتل بسيف أو بخنجر أو برمح أو يتصارع للأيدي ويتقاتل في هذه الساحة أو في هذه الساحة أو في هذا الوقت أو في وقت آخر كل الشروط التي يتفق عليها بين المتقاتلين أو المتصارعين يدب على المسلم أن يتي بذلك ولا طاقة في وجوب الوفاء بين كون المسلم يخاف الغلبة أو لا يخاف وهذا كله يشبه مسألة العهد لشخص على أن لا يقتله إلا شخص واحد. يعني هذه مسألة من نسائل العهود التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالوسائل بها هنا ننظر إلى عدة مسائل أو عدة تفريعات تتعلق بالمسألة من بينها أن بناء على هذه الشروط المتفق عليها بين المتبارجين لا يجوز لمسلمين أن يعين مسلما آخر على قتل هذا المسلم. لأن المسألة هنا ندا لند أو رجلا لرجل كذلك الوضع لا يعين أحد من الكفار أخاه الكافر على قتل المسلم ولو وقعت الإعانة من كافر لكافر على المسلم وجب ينظر في المسألة إن كان ذلك بإذن الكافر يعني بإذن أحد أطراف المباردة ففي هذه الحالة يقتل المعان والمعين يعني يقتل الشخص اللي هو صاحب المباردة الأصلي ويقتل الشخص الذي أعانه على ذلك أما إن لم تكن بإذنه بأن تدخل هذا من تفقاء نفسه فيقتل المعين سقط ولا يقتل المعين يتعلق بالمسألة أيضا من التفريعات كما أن جماعة خرجوا لجماعة من الكفار كما كان يحدثه قديما في الغذوات يقرب ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا أو أربعة من هنا أو أربعة من هنا في حالة خروج الجماعة لو فرغ بعض المسلمين من قتل نظيره من الكفار وجب على المسلم الآخر أو جازر المسلم الآخر أن يعين أخافه على قرنه أو على نظيره لأن هنا المسألة جماعة مقابل جماعة وهذا وقع في غزوة بدر. لما وقعت المبارضة بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عنهم أجمعين لما خرجوا للقاء الوليد بن عتبة وعسبة بن أبي ربيعة وحيبة بن ربيعة خرج ثلاثة أكفاء إلى ثلاثة أكفاء فعلي رضوان الله تعالى عليه قتل الوليد وحمزة رضوان الله تعالى عليه قتل عثبة الذي قتل بعد ذلك بسببه في غزوة أسد وشيبة بن ربيع ضرب عبيدة فقطع ريسيا هنا ما كان من علي وحمزة كرى رضي الله تعالى عنهما إلا أن كرى علي فاستنقذهم من شيبة وقتل شيبة هنا لا رأس لذلك لأن نسأل هنا جماعة مقابل جماعة ولا يعد هذا خيانة للعهد أو نقضا لاتفاق بين أو أو إخلالا بشرف المبارزة أو شرف القتال لأن هنا العبرة بجماعة بجماعة لكن هذا لا يحدث بين شخص وشخص من نساء الجهاد أيضا والتي ذكرها المصنف هنا في الواجبات هو نزول المشكين على حكم شخص عادي. إذا نزلوا على حكم شخص عادل علم عادله وعلم نظره للمصلحة فإن هذا يستوجب إجبارهم على التنسيذ على ذلك الشخص العادل ليس مسأهنا عدل شهادة كما هو معروف في ذلك ولكن شخص عرف بالعدل في التصرف أو بالحكمة في التصرف إذا نزل المشركون على حكم هذا الرجل فيجبرنا على التنسيذ أو على الردى بهذا الشر لكن لو كان هذا الرجل غير عدلي حتى ولو عرف المصلحة أو عرف المصلحة إلا أنه ليس عدلا أو ليس عدلا ولم يعرف المصلحة فحينئذ الأمر مرده إلى إنام المسلمين يفقي الصواب ويرد ما عدا الصواب ومشهر واقعة في ذلك هي واقعة الدني القريبة حينما نزلوا على حكم سيدنا معاذ سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه وقصتها معروفة في السيرة وفيها حديث الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزل الدن القريزة على حكم شعب بن بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تفدى الزرية قال لقد حتمت فيهم بحكم المائك ولنا وقف أبناءنا الطلاب على هذه الواقعة فالحصار لم شد لجني قريدة ووصلوا إلى مرحلة الإلجاء إلى أن ينزلوا على حكم شخص أو إلى أن يتصرفوا تصرفاً يخرجهم من هذا المأزق قالوا ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتقاد الرجال فوضع القيود في أيديهم. وأشرف على هذا الأمر سيدنا محمد بن المثنى الأنصاري. وقاموا بعزل النساء والذريعة في مكان منعزل عن الرجال. وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد فعلت في قد فعلت في بني قينطاع ما قد علمت. وهؤلاء النوالين في فأحسن فيها هذا كان بمطلب من الأوس فالنبيل صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا فأرسل إلى سعد بن معاذ زين سعد كان أصيب بجرح في أكثره عرق من عروق البدن في معركة الأعزاب فاركبوهم حمارا وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهرس سيدنا سعد على أن يحسن في هؤلاء الموالي يقولون يا سعد أجمل في مواليك فأحكم فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم وسيدنا سعد ساكت لا يرد عليه بشيء فلما صار لما قاموا بهم وهم يكثرون من الكلام لسيدنا سعد رضوان الله تعالى عليه قال أنا لسعد أن لا تأذوا في الله لوما تلائم لوما تلائم فلما فعلوا ذلك منهم رجع بعضهم إلى المدينة فنعي فنوعي إليهم القوم يعني لما لم تفلح تلك الوصفات مع سيدنا نساء رضوان الله تعالى عليه ولن يأذوا في الله عز وجل لوما تلائم رجعوا إلى قومين في المدينة أخبروا من المشعلة خاربت من أيديهم وإن سيدنا النساع سيحكم فيهم بحكم من؟ بحكم رسول الله صلى الله عليه بحكم الله عز وجل لما وصل سيدنا سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا هذه الرسعة وإلك المكانة التي كانت لسعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة قوموا إلى شيدكم وإن كان القيامه في الإسلام يمتنع أو هو من المزمومات وورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار لكن هذا قيام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديرا لمكانة شعب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام قوموا إلى سيدكم فلما أنزلوا وكان مريضا بسبب الإصابة التي في عرفه قالوا يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك قال وحكمي نافذ عليهم. انظروا إلى هذا الأذب هنا قال وحكمي نافذ عليهم. قالوا نعم قالوا وعلى المسلمين قالوا نعم قال وعلى منها هنا أعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما تعظيم قال نعم وعليه هذا أدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حكم يمضي على برقه قالوا نعم يمضي ويمضي على المسلمين قال وعلى المسلمين فالتفت فالكفت العجية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض بوجهه عنها وأشار إلى الناحية وقال وعلى منها هنا يعني لم يصل ج المقام to be the middle يقول وعلى رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك جيدا وعلم هذا الأدب من سيدنا سعب وحفظ له ذلك فقال نعم وعلي يعني كأن سعد يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تشبه ما سئله بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد أقاريره رسول الله أكبر أم أنت فقال رسول الله أكبر وأنا وليدت قبله وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن سيدنا سعبد رضوان الله تعالى عليه قال أرى أو أهتم فيهم أن يقتل الرجال وتسبب ذرية وتقسم الأموال فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سنوات أو كما جاء في رواية البخاري ومسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك وسيدنا سعد رضوان الله تعالى عليه فيما فعله كان هذا غاية في العدل والإنصاف لأن بني قريضة اتتبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر الكثير والكثير فقد كانوا جمعوا لإدارة المسلمين أكثر من 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس حصل عليها المسلمين بعد فتح بيارهم كانوا أعجل عدة زيدة لإنهاة قوى المسلمين أو لاستلصال شأفة المسلمين ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبث بني في دار بنت الهارث امرأة بني النجار وحذرت لهم الخنادق في المدينة وأمر بهم فجعل يذهب الخنادق أرسالا أرسال وتضرب تلك العناق وتلقى في تلك الخنادق فقال من, من بعد في الحفث لرئيسين كعب الناس ما تراه يصنع بها فقال في كل موطن مواطن مواطن مواطن لا تعقلون أن ترون الداعي لا ينزع والذاهب لا من منكم لا يرجع هو والله القتل وكانوا بين الستماء إلى السبع مئة فضربت أعناقهم جميعا وتم بذلك إخوانا الطلاب استئصال أفاع الغدر والخيانة من نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لما تمالأوا به وما تعقدوا عليه في غزوة الأحزاب على إيزاء المشفنين ورضي الله تعالى عن سيدنا سعد فقد حكم فيهم بحكم الملك الديان سبحانه وتعالى من المسائل التي تتعلق بالواجبات أيضا أبناء الطلاب هو ينظر الإنام في تأمين غير من المسلمين لأنه نعلم أن تأمين الأمان من غير الإنام جائز وقد وقع ذلك للسيدة أم هانئ حينما أجارت رجلين من أهنائها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها قد أمننا من أمنت يا أم هانئ أو قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وعدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هتكافئ دينائهم ويتعدى الذين أدنىهم وهم على من سواهم أو هم يدن على من سواهم. هذا حديث طويل معروف من رواية الإمام علي كرم الله وجهه. هنا لو قام شخص الإمام أصل أمر الإمام، لكن يجوز لغير الإمام أن ينسله أو أن يقوم به. فلو قام شخص من غير الإمام بتأمين بلد من البلاد أو أقليم من الأقليم، الإمام هنا واجب عليه أن يعيد النظر في هذا التأمين. إن رأى خيرا أنظر وإن رأى غير, غير ذلك ربه ولماذا هذا قال لأن تأمين الأقاليم أو تأمين البلاد من اختصاصات الإمام وليس من اختصاصات بقية النال وبالتالي يجب على الإمام أن ينظر في هذا في للمصلحة التي يراها لو وقع الأمان من الشخص المميز كالصغير أو العبد أو المرأة المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هناك خلاف في النبى في تأمين هؤلاء على قوله القول الأول ومظاهر المدونة وهو الذي عليه أكثرية فقال المذهب أن تأمين هؤلاء يجوز في الابتداء وليس بالإيمان فيه خيار يعني ليس بالإيمان فيه خيار لأن ينظر فيه بالرد أو بالإمضاء القول الثاني وهو قول الإمام ابن الناجشون مخالفا به قول جمهور مذهبه ومثله, ومثله قول ابن حبيب أنه لا يجوز ابتداءاً يعني لا يجوز للمرأة أو الصديق نثلا أو العبد أن يؤمن غيره من أن يؤمن المشكلة لها لكن لو وقع إن أنضغ الإمام ينضى وإن رده يرد وقلنا إن الدليل هو حديث أمهان رضوان الله تعالى علي بنت أبي طالب وقد أراد سيدنا علي أن يقتل اثنين من أحنائها من أجارفهم فالنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك أو رد مقصد سيدنا علي وقال قد أجرنا من أجر في يوم هاني والقصة معروفة في كتب السنة لكن الشخص الذي خرج على الإمام إذا كان شخصا كبيرا حرا وخرج على الإمام ما حكمه؟ أماني قالوا ينضى أمانه ويجوز باتفاق واستثنى المصنف من ذلك الذني الخائف منهم فلا يجوز أن يقوم ذني في حال بتأمين المشركين لأن كفر الظني يحمله على سوء النظر للمسلمين والخوف يحمله على مصلحة نفسه خاصة دون المسلمين وبناء على مسألة الأمان هذه يسقط القتل لتأمين الإيمان أو غيره إذا أنضار يعني يسقط عنهم القتل على عن المشركين سواء وقع القتل قبل الفتح أو وقع بعدها لكن بقية الأمور الخامسة التي سبق ذكرها الاستقاط والصداء لا تسقط إلا إذا وقع ذلك قبل الفتح. الفتر إذن الأمان بعد الفتح يسقط القتل فقط وبقية الأمور ينظر فيها الإمان الأمان وإخواننا الطلاب يكون باللفظ أو بالإشارة المسهمة وهنا يذكر المصنف طرفا من هذه الأحكام المتعلقة بالأمان أبرزها يتركز على صفة الأمان وعلى ظن الحربي وقوعة الأمان يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه بلفظ أو إشارة مهمة إن لم لم يدره وإن ظنه حربي سجاء أو نهى الناس عنه فعفوا أو نسوا أو جهل أو جهل إسلامه لا إنضاءه أمضيه أو رد لمحله وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمانة أو بأرضنا وقال ظنمت أنكم لا تعرضون لتاجري أو بينهما رد لنأمنه وإن قامت قرينة فعليها وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل مسألة التأمين أو الأمان لا بد أن تكون بلفظ صريح أو إشارة مفنة اللفظ الصريح أن ينطق بلفظ يتضمن هذه الأحرف الثلاثة الهمزة والميم والنون يقول امنتكم او انتم في امان او انتم امنون او نحن ذلك لفظ يقتدي الامان بالسائل الاشارة المسلمة مثل اي اشارة يسهم منها العدو ونقول الانان حتى ولو ان المسلمون قصد بها الضغط الامام بعد فقال يمثل هذه الاشارة مثلا بفاس المصحف يعني شافونا او رأونا نفتح المصحف ونهلف فين بيننا أننا سنقبلهم فظنوا أن فتح المصحف تأمين سوى تأمين يعني نجري على الظنين لأننا بنحرس هنا على حق الدماء بقدر المستطاع ولكن يشتغل في التأمين أن لا ينتب عنه إضرارهم دي المجتمع ومسألة انتفاق الضغر هنا بعض العلماء فسروها بأن سحصوا به مصلحة أو تستوي حالة المصلحة مع حالة الضغر لكن أكثرية العلماء في المبهر فتسر الضرر بأنه لا يكون ضررا ضررا صريحا بغض النظر عن كون إن نتحصل فيه مصلحة أو لا نتحصل يعني المهم انتفاء الضرر وليس من شرط في الأمان تحقق المصلحة ولذلك قال العلماء إن انتفاء الضرر شرط في لزوم التأمين وليس شرطا في صحة التأمين إذا ترتب على الأمان ضرر الإنام مخير في الرد مثل ماذا مثلما تحل لو أن المسلمين أشرعوا وأن المسلمين أشرفوا على فتح الحصن أو أشرفوا على الاستيلاء على البلد يقينا، لأن خلاص وصلوا إلى مرحلة سيستولوا عليها الحصن أو سيستحو البلد. فهنا جاء شخص المسلم أعطى لهم الأمن هذا الأمن لا يرضى بل يرد لأن هذا يعتبر توهين للمسلمين أو فيه شائبة أو شبهة. مسألة ضم الحربي الأمن، لو أن الحربي ضم الأمن فجاءنا مؤكدا على هذا الظن كما لو حلف المسلم على أنه يقتله فجاء الحربي وقال غنمت بذلك الأمان أو إن الإمام مثلا نهى الجيش عن التأمين فقاموا بمخالفة الإمام وأمانوا شخصا من المشركين بسيان أو بنيسيان أو بجان أو بأي شيء من ذلك فالحربي لما جاء إلينا في تلك الحالات الإمام يخير فيه بين عمرين يخير بين إنباء الأمان ويخير بين رب الحربي إلى محل يعني يعضي إلى الموضع الذي كان فيه قبل هذا الضمن أو قبل القدوم ولكن لا ينظر فيه لرق ولا لقتل كذلك لو أن الحربي خذع عن شخص مسلم أو نزل على تأمين شخص ظن أنه مسلم فتبين أنه ذني. يعني الحربي هنا وقع خذيعة في شخص أنه مسلم وهذا الشخص تبين بعد ذلك أنه ذني. ففي هذه الحالة يعمل بهذا الأنان بناء على من الحربي، لكن لو كان الحربي يعلم أن هذا الشخص غير مسلم أو جاء لأن أمانه ماض كأمان المرأة والصبي فلا يعذر بذلك، وبالتالي يكون الحربي سيئا يدخل في بيت الناس يعني لا يقتل ولا يسترق، لا يقتل بل يكون من السيء الذي يدخل بيت الناس. هنا عندنا بعض الصور إخواننا الطلاب. يصدق فيها الحربي في دعوة طلب الأمان أو لا يصدق نقول مثلا أكثر هذه الصور الصور وقاعة التجار أو من يأتون إلى بلاد المسلمين لتجارة مثلا لو أن المسلمين أقضوا حربيا في أرض العدو ورأوا الحربية المقبلة نحوه فأخذوه أمسكوا به فادعى أنه جاء طالبا للأمان يصدق في دعوات ويرض إلى مأمان لو أخذوه في أرضنا ومعه تجارة ودخل عندنا بلا أمان وقال جئت للتجارة وظننت أنكم لا تتعرضون للتجار ففي هذه الحالة يقبل كلامه ونرده إلى مأمانه لو أخذوه المسلمون بيننا بين أرضنا وأرضهم يعني بين أرضنا وبين أرض العدو وقال جئت أطلب الأمان نصدق أيضا في قوله وإن كان علماء المذهب بعض العلماء المذهب قالوا أن السورة الأولى والثانية فيهما اتفاق أن الصورة الثالثة فالإمام الحطاب حكى فيها خلاف في المدى لكن إذا دخل الحربي بلاد المسلمين وطالت المدة به في الإقامة وبعد أن طالت به المدة ادعى أنه جاء طالبا الأمان ففي هذه الحالة لا مصدقه، ولكن لا يجوز لآخذه أن يصرق ولا يقتل بل يترك أمر النظر فيه إلى ناس إلى الأباء. لكن لو علمنا أنه دخل للجاسوسية أو للتجسس، فيقتل حينئذ. المصنف يقول إنه إذا وجدت قرية على حالة طلب الحربي الأمان أو عدم طلبه، يعمل على هذه القرية. يعني أخذه وهو مقبل إلى بلاد المسلمين. وقامت قرية زل على أنه جاء للتجارة أو جاء للحرابة جرى العمل على تلك القرية. المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الدرس أبداً الطلاب هي مسألة عود الشخصي بعد أن أخذ الأمان مرة أخرى يعني شخص من المشركين أوصي الأمان يذهب لبليه فذهب وهو في الطريق عاد قبل أن يصل إلى بلدي عاد اختياراً أو عاد اطلاعاً عاد اختياراً كما مثل المصنف لها بأن الريحة الجأته إلى العودة كما لو كان مثلاً يركب سفينة فاضطرت الريح إلى العودة هذا هي عودة اضطرارية عادة أي عادة بغرضه في هذه الحالة إذا عاد اختيارا وعاد اضطرارا فهو على أمانه السابق يعني ليس لنا أن ننقض عهد الأمان معه حينئذ وليس للإمام أن يلزمه بالذهاب لأنه لو اختار المقيم في بلدنا أقع لكن ما الشكم لو كان قد وصل إلى مأمني بالسعر ثم عاد؟ نعود النظر عن سابق العود اختيار أو اضطرار في النساء التي أقوال في مذهبنا قول بأن الإمام يخير فيه بين الإنزال والرد وقول آخر بالتفرقة بين الرد الاختياري والرد الإجباري ففي حالة الرد الاختياري هو في حل أن في حالة الرد الاضطراري أو الإجباري فإن الإمام يخير في أمره وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه الأمور الواجبة في الجهات وبعض الأحكام المتعلقة بالأمان واصرقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته